دين الخارق التروى وهدي أبيه الأبواى نسافر في الحياة معا لنحل وجنة الوحى سنبدأ رحلة التغيير لنبلغ منتهى التاثير نشيد للهدى صرحا بعمدة من التأثير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة اعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتمقصيم نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أتباع سنته وأن يجعلنا من خيار أمته وأن يرزقنا يوم القيامة شفاعة وأن جميعا من حوضه شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا اختلاف الثقافات بين الناس سهولة التنقل اليوم بين البلدان جعلت كثيرا من الناس يحكموا على الإسلام من خلال تعامله مع المسلم يتعامل أصحاب الفندق مع السائح مع النازل المسلم فيحكمون على الإسلام من خلاله يدرس الطالب مع مجموعة من الطلاب فيحكمون على الإسلام من خلاله يسكن في شقة فيحكم جيرانه على الإسلام من خلاله من خلال نظافته من خلال أسلوبه من خلال كرمه من خلال انضباطه بالأخلاق من خلال تربيته لأولاده بل من خلال تعامله ايضا مع زوجته ومع أبنائه من خلال طريقة إيقافه لسيارته كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يدقق في هذه المساء لماذا قال لأصحابه لما أقبلوا إلى مكة معتمرين في عمرة القضاء قال افعلوا كذا وكذا حتى تكونوا كأنكم شامة في وجوه الناس إن قريشا ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم لماذا كان يدقق عليه الصلاة والسلام حتى في طريقة أشكالهم ولبسهم ومشيهم لماذا كان يختار دخيها الكلب بالذات ليرسله إلى كسرى وإلى قيصر وإلى هرقل؟ لماذا كان عليه الصلاة والسلام يعلم بتأثير ذلك كلنا سفراء للإسلام إذا التقينا بغير المسلمين تعالوا اليوم نترك أثرا في سفير الإسلام <تصفيق> الناس عموما يحكمون على الإسلام من خلال تعاملات أهله يعني أنت الآن فرضا لو أنك سافرت مثلا الى امريكا الى السورالية إلى اي بلد ثم جئت ودخلت الى حي فيه مجموعة مثلا من الصينيين من السريلانكيين، نيباليين اي دولة من الدول ثم تعاملت معهم مثلا في مغسلة الملابس فإذا هو مثلا صيني او نيبالي او سريلانكي. تعاملت معهم في البقالة تعاملت معهم في المطعم تعاملت واذا كلهم يتصفون مثلا بسرعة الغضب او كلهم يتصفون مثلا بعدم البسامة أو العكس كلهم يتصفون مثلا بأنه لطيف ورفيق وجيد تعامله وكذا معك أليس ستحكم على شعب الصين كله مليار من خلال تعامل عشرة أو خمسة عشر واحد بلى في الغالب الناس كذا يقول أنا أخذت نظرة عن الصينيين بصراحة أن الصينيين مثلا غضوبين يقول كيف أنت رحت للصين قال لا بس تعاملت لك يا أخي مع أربع خمسة صينيين في أمريكا هذا صاحب مغسل ملابس وهذا في محطة بنزين وهذا كذا والله يا أخي إنهم كل الصينيين مترين يتصفون بكذا عدد من الناس هناك يتعرف على الإسلام صراحة من خلال تعاملات أهله تجد أنه إذا أراد يحكم على الإسلام نظر إلى أفعال المسلمين ثم قال تقولون الإسلام دين الابتسامة أنا يشتغل معي عشرة مسلمين ما عمر واحد منهم ابتسم تقولون الإسلام دين الكرم ما جنبي جاري مسلم عمره والله ما أرسل لي حبة بصل ما هو بيسل لي غدا ولا عشاء ولا هدية تقولون الإسلام دين التطور والذكاء وما دريش أنا معي ثلاثة طلبه من المسلمين واحد منهم حرمان دائما من دخول المادة من كثرة الغياب واحد منهم أكسل واحد واحد ما جاب كتب ولا مذكرات ودائما هواش مع المعلمين كيف تقولون الإسلام كذا ولذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أرسل صحابه إلى مكان يعتني صلى الله عليه وسلم حتى بطريقه مشيتهم ما هو بس الكلام واللبس لا طريقة مشيه الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بها لأنه يدري انك أنت, أنت لا تمثل نفسك أنت في الحقيقة تمثل يعني دين الإسلام وتمثل النظر للمسلمين وممكن واحد بحركة بسيطة منك يكره الإسلام وأهله يعني اعطيكم مثال لما النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذني إلى اليمن أهل اليمن في ذلك الحين ما كانوا مسلمين كما أن الجزيرة العرب والعالم دخلها الإسلام شيئا فشيئا فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسله جعل صلى الله عليه وسلم يمشي على قدميه ومعاذ بن جبل على بعيره وجعل يعطيه وصايا يا معاذ إنك تأتي قوم من اهل كتاب فليكن أول ما تدعوم إلي شهادة ويعطيه وصايا يقول معاذ فكان من آخر ما وصاني به النبي صلى الله عليه وسلم أن قال يا معاذ إنك لعلك لا تلقاني بعد لقائي هذا يمكن معاك تشوفني خلاص وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم توفي ثم جاء معاذ الى المدينه ثم قال يا معاذ حسن خلقك للناس يا معاذ أبغى أخلاقك تسير حسن أريدك في, في رفقك في لينك في ابتسامتك في تلطفك يا معاذ حسن خلقك للناس وفعلا صار معاذ رضي الله تعالى عنه أحسن مثل الاسلام بل حتى لما جاء صلى الله عليه وسلم إلى مكة للعمرة. اول ما وصلوا للعمرة قالت قريش يأتيكم قوم من مكة من من المدينة قد وهنتهم حما يثرب. تعرف حما يثرب ال ال يثرب في مزارع والمزارع يصير فيه مزارة. يسرب فيها عادة مستنقعات تحت الـ الـ تحت النخيل. يعني انت لما تسقي النخلة النخلة لازم تعطيها ماء كثير وبالتالي يصير فيه مستنقع ماء تحتها دقائق فيكثر فيه البعوض. فالبعوض ينقل الحمى بين الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما علم أن قريشا تقول يأتيكم قوم ضعفاء الأجساد هزال منهكين قد وهنتهم حما يثرب يعني ما هم أقوية مثلنا يعيشون في صحراء وجبال وديان فقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس ارملوا وأبينوا عن أكتافكم يعني الواحد إذا, إذا دخل طلع كتفك الأيمن في الطواف وأرملوا يعني اظهروا القوة في المشي ومش مشيه سريعة فإن قريشا تقول يأتيكم قوم قد وهنتهم ما يثرب أريدكم أن تكونوا شامه في وجوه الناس أنا أبغى أريد اللي يراك في الحرم الحرم ما فيه الصحابة بس الحرم فيه ناس جاءوا من ثقيف بيعتمروا ناس جاءوا من خزاعة ناس جاءوا من بكر أنواع قبل فتح مكه والناس يتجمعون من كل مكان فيقول عليه الصلاة والسلام أنا أريد أي واحد من قريش لما ينظر إلى مجموعة من الطائفين أو الساعين بين الصفة والمروة ثم يشوف واحد نشيط يقول هذا النشيط يا جماعة اللي جسمه قوي ويضرب الأرض ضرب هذا هذا مين؟ فيقال هذا مسلم فتعطو نظرة عن الإسلام بهذه الطريقة يحدثني واحد واحد من أقربائي هذا كان مبتعثا قبل أكثر من 25 سنة يعني أو, أو أكثر من ذلك قبل أن يأتي الابتعاث القريب وأيضا ما كان فيه في ذلك الحين اتصال ثقافات يعني اليوم ربما هم يتعرفون على الاسلام من خلال انترنت كتب وكذا قبل 25 سنة او 30 سنة كان حتى الاعلام الفضائي والانترنت غير موجود ف... يقول ذهبنا وندرس وسكننا في عمارة فيها عدة شقق اكثر من يسكنها طلاب العمارة فيها تحت ولا يزال موجودا هذا الى الان في اوروبا وامريكا فيه تحت غرفة كبيرة فيها مغاسل للملابس مغسلة مغسلة مغسلة اللي يريد ان يغسل ملابسه ينزل ويضع دولار او دولارين او كذا ويغسل ملابسه يعني تشتغله لمدة مثلا نصف ساعة بعدين تطفى تحط ملابس مرة ثانية وتشتغلك فيقول هذه العمارة فيها طلبة مثلا صينيين فيها طلبة عرب سعوديين عرب مصريين عرب فلسطينيين عرب وعمارة كبيرة فيها يمكن عشرين وثلاثين شقة يقول فكان في تحت واحد عند المغسلة شايب كبير متقاعد ويأتي يوقف عند المغسلة الطالب اللي مشغول ولا طالب مستعجل أو كذا يعطيه مثلا قيمة الغسيل في المغسلة خمسة ريال دولار فيعطيه عشرة دولار خمسة دولار لك يا الشايب والخمسة دولار الأخرى تغسل بها ملابسي كأجرة يعني فالطلب يعطونه يغسل الملابس ويخلصه يطلعه للشقة فيقول مسكني يوم من الأيام هذا الشايب قال يا عبد الله قلت نعم قال يا أخي أنا متعجب من شيء قلت ايش قال في شيء مشترك بينكم أنتم شقة رقم 16 وشقة رقم 7 وشقة رقم 21 قال إيش المشترك يقول أدري نحن كلنا مسلمين, مسلمين. لسنا كلنا عرب في أندونيسيين في مثلا باكستانيين يقول قال في شي مشترك بينكم هو ما يدري بالإسلام يعني قلت إيش المشترك قال أكيد في شي مشترك قلت ما هو قال ملابسكم إذا جئتم بها إلي ملابس الداخلية لا يكون فيها آثار بول ولا غاض دائما أما غيركم إذا جاءوا ملابسهم الداخلية ففي الغارب يكون فيها ذلك إيش اللي يجمع بينكم وأنت هذا باكستاني وهذا اندونيسي وهذا سعودي وهذا عربي إيش اللي يجمع بينكم شوف سبحان الله كيف الرسالة يقول فقلت له نحن كلنا مسلمين والإسلام يحرم علينا الواحد يصيب الأذى ملابسه ولا شوف الإسلام كيف دين يقولوا بدأت أتكلم مع في هذه ناحية نحن إذن حقيقة سفراء الإسلام ليس فقط من يذهب إلى هناك للدراسة الذي يذهب للدراسة بلا شك أنه سفير يعني فوق العادة لأنه مقيم بينهم ويتعلم لغتهم ويدرس وكذا بل كل من يسافر إلى تلك البلدان هو سفير في الحقيقة وهو وجه نجوه الإسلام فينبغي أن نكون وجها حسناً لهذا ولأن الأخلاق بوابة التواصل والتعامل كان المبتعث سفيراً للإسلام مجتمعات لا تعرف من الدين إلا القليل ولا تعرف عن الإسلام إلا ما شوهته وسائل الإعلام وأفسدته أفعال بعض المسلمين بقصد وغير قصد مهمة الصعبة حمل رسالة التخلق بالإسلام قبل الدعوة إليه فما الذي ينتظره من لا يعرفك ومن ليس على دينك من المواقف التي واجهتني وأعجبتني في فترة في أمريكا هي مدى احترام غير المسلمين بعاليمنا الإسلامية بشكل خاص كالصيام وصلاة مثلا فعلى سبيل المثال فقد طلبت عدة مرات لمشرفية في الجامعة بتغيير موعد لقاءنا لرسالة الماجستير أو لقاءاتنا لرسالة الماجستير والتي كانت تتعارض مع وقت صلاة الجمعة فعلا أذهلني مدى احترامهم وتقديرهم لهذه النقطة ولهذا الطلب وتم تغيير الموعد ما يتناسب بما يناسب اللقاء ويناسبني في أداء شعائر الصلاة فمن وجهة نظري باختصار أن الاحترام والالتزام بالقيم والمبادئ لا يولد الا الاحترام من الاخرين ان رسالتك الاهم هي انت حين تتمثل الاسلام بخلقك وتفع من حضوره في مجتمعات اخرى بنجاحك فالمقاييس عندهم يصنعها الالتزام والجدية ويتوجها الاخلاق والتمسك بالقيم القيم الاسلامية موسيقى <تصفيق> بعمدة من التنوير طبعا الكلام هنا ليس يا شباب عن طلاب مبتعثين يذهبون ويدرسون هناك لا الحلقة, عامة الحلقة عامة لكل مسلم يختلط في دولة أخرى مع غير المسلمين يختلط مثلا ذهب سياحة ولا ذهب علاج احيانا بعض الناس سبحان الله يذهب علاج ويصبح مصدر دعوة لها طباء وتجد أن الطبيب يتكلم معه مثلا فيرى عند هذا المسلم من الرضا والسعادة والتوكل على الله والراحة النفسية ما ليس عند المريض الذي بجانبه في الغرفة فيدرك يقول يا أخي أنت كيف عندك هالمرض وتعلم أنه يأكل جسدك يعني شيئا فشيئا وتدري أن العملية اللي سويناها لك أمس أنت صرفت فيها كذا من الأموال وبعدين فشلت، وجاءك خبر أيضا وأنت مريض أن حيالك صار له محادث مات ابنك ومع ذلك سبحان الله أرى فيك الرضا في الوجه وال والإطمئنان وكيف؟ وغيرك من المرضى لا يتحمل أقل من ذلك كيف؟ فيكون هذا مصدر يعني أن يحدث عن القضاء والقدر والرضا به وأن ما قدره الله تعالى لا يمكن إنسانا يغيره ونحو ذلك تصلح رسائل يعني ورسل الإنسان إليه أي عبد المجيد يا شيخم باستفسار في المبتعثين هل يفضل أنه مثلا يوسع علاقاته مم. مع كل من حب ودب زي ما يقولون يعني يكون علاقات مثلا نقول مثلا اصابات مخدرات اذا اعضاء آه آه آه. وطبعا بعضهم فعلا تجد انه يورط نفسه بكثرة العلاقات وتجد انه مثلا ربما قال لصاحب البقاء هو الليلة مثلا تطلع معي مشوار قال يلا معك صاحب المطعم شبك معي شوي وضحك شوي قال الليلة عندي مدرش وطلع معه ثم تجد انه اما انه سيضيع وقته كثيرا عن دراسته صح أنه قد يكتسب لغة لكن أحيانا تعدى مرحلة لغة خلاص الشاطر يخلص اللغة في 6 شهور 7 شهور وانتهينا ما يحتاج والله يقعد 25 سنة يدرس لغة لكن المشكلة أن بعض هذه العلاقات تكون أحيانا إما جهات أمنية تستفيد منهم أنا قرأت حقيقة عن بعضهم بتعاسين ليس بتعاسين عموما الطلبة المقيمين في الخارج الذين يدرسون تبع دول أخرى يعني مثلا مصر عندها طلبة يدرسون الأردن السعودية الكويت إمارات البحرين أي دولة قطر فيرسلون أصلا أبناءهم يدرسون هناك تتعرف عليهم أحيانا بعض الـ الـ يعني بعض الجهات جهات استخباراتية أحيانا جهات مخدرات أحيانا جهات ابتزاز يعني تخيل واحد مثلا من هالشباب طاح معهم وضحك وكذا وبعدين مثلا غواه بليس وشرب ثم صور على أحوال معينة جلاله تعال اول شيء بيحصل لك يلغى بتاعاتك لو نشرنا هالصور الشيء الثاني اللي بيحصل لك بندمر حياتك عند اهلك وعند جماعتك وهم يعرفون الثقافه التي يعيشها بلده مثلا انهم ان بلده يتشدد في واحد طلع عفوا وهو على فاحش ولا طلع وهو كذا يعرفون إن هذا يعتبر كبير عندهم في البلد حقه بخلاف طبيعتهم هم هم لو واحد هدد الثاني قال بطلع صورتك في الانترنت وانت كذا قام يضحك قال يلا طلع بالله وشوف لك موقع قوي بعد عشان نشر صورة زين طيب ولذلك الواحد يحذر جدا مثل ذلك انا وصلتني بعض ال ال الرسائل من من شباب يدرسونها في الخارج ليس ليس شرنهم سعوديون لكن في العموم يعني وتجد انه تورط بعض الامور والمشكلة انه يتورط ويصور على احوال معينة او يؤخذ من اشياء معينة ولا ترد اليه أو أحيانا عفوا يعني يعني يوظف في أشياء معينة ومنقلب الرجل استخبارات تبع الدولة الفلانية أو ربما مروج مخدرات على زملائه أو كذا كله بسببها الابتزاز ولذلك أنا أقول تكوين العلاقات ويعني وتعرف على الناس أمر حسن أحد ما يقول للناس بعد يقعد في بياتك ولا تكون حلقات مع أحد لكن انضبط أنت في من تتعرف عليه يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. أنا بكون علاقة بواحد أشوف العلاقة هذه إيش بتجر علي إيش تأثيرها إيش اللي يتبعها بعد ذلك هذا ترى مهم جدا. هيا عبد الله. بس ألك إحنا عبد الله. إيش في بعض الطلبة اللي لما يعني يكونون عندهم اختبارات وينشغلوا ما ما ما عاد يدق على هلا يعني. أحيانا عبد الله مو باختبارات أحيانا لقيتهم ينشغلون بالاختبارات يعني نعرف بعض ال ال <تصفيق> الطلبة المبتعثين ما يتصل على هلا. يكلم كيف الحال يا بو يا اساك طيب والله مشتاق لك وش اخبارك الا اذا ايش اذا يبغى فلوس حول زين واحيانا اما عاد يكون له راتب او ما له راتب يدرس على حساب والده او شيء لكن ما يتصل الا اذا رات حاجة بصراحة حتى ان الاب يقول يا ابني طيب قال ارسل لي رساله الصرسبوع كيف الحال ارسل لي ادعي لي ارسل لي عطني اخبارك أبشرك اليوم مثلا انا طلعت كذا سويت كذا ارسل لي على الواتساب يا ابني بلاش زين لكن ما اهتمام وترى هذه بالمناسبة ظاهرة أنا أقول لي يشاهدني يعني أسعد لحظة لما يتصل الواحد على والده وأنتم عادي يعني في عمر عيالي والله يا شباب إذا اتصل علي ولدي طيب أنا طبعا أتصل كثير وينك وش أخبارك ها عسى ما خربت عليك السيارة عسى طبيعي أبغس من عينك على ولدي كنت أنت تحبه لكن إذا اتصل ولدي أفرح وكيف في الحال يا أبوي عساك طيب وش أخبارك عساك بخير فإذا قال في الأخير يبغى معلش تحول فلوس ولا يبغى معلش أنا بارجد عند فلان زميلي ولا معليش سيارة طفت وأبغى يجيني مدري مني يساعدني وأقول في نفسي إيه إذا ما, ما تصل لحالي ولذلك الاهتمام حقيقي بهذا أمر, أمر مهم كثير من الامور الأمور التي نفعلها احيانا التي يفعلها الانسان عندما يسافر سواء في تعامله مع الفنادق تعامله مع المستشفيات كلها تأثير بعيد احيانا نحن نفعلها يعني ربما بعفوية ولا ندري عن هذا التأثير نشيد للهدى صلحا بعمدة من التنوير هناك اليوم اكثر من 230 الف سعودي مبتعث ومرافق تشكل الاناث نسبة 28% منهم، بحسب وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنجري. من هؤلاء 110 ألف في أمريكا فقط، ويرفدون الاقتصاد الأمريكي بثلاثة مليارات و200 مليون دولار سنويا. إليكم طرفا من أبرز القصص التي كان فيها بعض هؤلاء سفراء مشرفين لدينهم وبلدهم، أحدهم استطاع بأخلاقه فقط إقناع برفسره للدخول في الإسلام. وآخر تطوع باستضافه مشرد أمريكي حيث استضافه في منزله ليوم كامل كي يعرفه بأخلاق المسلمين عن قرب وعلى المستوى الدنيوي استطاعت مبتعثة تطوير تطبيق للتعرف على حالة المعابر الحدودية في أمريكا وللمزيد من قصة هؤلاء وللاستفادة من أخبار المبتعثين قام بعضهم بتأسيس منتدى واسع بعنوان www.مبتعث.us يستطيع من خلاله كل مقدم على الابتعاث أن يتعرف على تجارب السابقين طبعا في بعض الأشياء تورط المبتعث بالمناسبة وهذه ودي ينتبه إليها دون أن يشعر الرسائل التي يرسلها إلى غيره خاصة اليوم مع قوانين الإرهاب والتجسس والتنصت وغيره واحد من المبتعثين ليش يقول المبتعثين يعني واحد من زملائي ورايح ما هو بيدرس عنده محاضرات وكذا واحد من فجاي بشنطته بيعطيها في الخطوط بيحطها عشان بيسافر فموظف الخطوط لطيف ويضحك معاه فصاحبنا يبغى ينكت فقال له انتبه ترى الشنطه فيها قرابل ويضحك صاحبنا فهذاك ابتعد عن الكرسي قال له انا امزح قال لا لا لا لا وينادي هذول ويفحصونها وبغى الرجل يعني يصيبه نكبه فعلا اعرف يقول والله العظيم قصدي امزح قلت يا اخي قصتك تمزح اذا صرت في الرياض وربعك ويعرفون ثقافتك في المزح لكن هذا ما عنده مزح هذا بيتأكد يقول لك قال لك الكلام ليش ما تاكدت لو يصير شيء في الطيارة أنت اللي تتورط وبالتالي الواحد ينتبه لرسائله ينتبه لمكالماته يا شيخ إذا كان واحد جاي بقدر ضغط هدية زميلهم <تصفيق> سكر في المطار وش قصتك بقدر الضغط فلما ما يكلوا لحم حاشوي بيله طبخ مثلنا فالمقصود ان الواحد ينتبه لأشياء هاي يا عبد العزيز يا شيخ في مرتدين يروحون يرجعون كنوا ما, كنو ما راحوا يعني قصتك مات ما استفاد كثيرا ما أي هذا هذا يقع حقيقه وانا لاحظت بعضهم فعلا تجد أنه ذهب لغاية معينة غاية محددة غاية اني أتقن اللغة اني مثلا أرجع بشهادة كذا اني في مدة محددة أنت ذهبت لا يكون عندك تخطيط وجدية واضحة فيما يتعلق بهذه الدراسة أبغى أتقن اللغة الفلانية خليك رجال وأتقنها وأتقن غيرها أخذ الشهادة الفلانية وأتقن هذا الفن المعين ينبغي اني أكون كذلك أما الواحد يذهب ثم يرجع ونقول له والله ما شاء الله الأخ دارس في أمريكا وش اللغا اللي عندك ما شاء الله الأخ هذا تخصص كمبيوتر والله ما تعرفه في الكمبيوتر شيء وإذا هو فعلا يقضي وقته يمين ويسار ولا تكون الجامعة متساهلة ولا ربما بعض الجامعات اللي مشي أموره بهدايا مع الدكاترة وينجحون هذه الأمور حقيقة يعني من أهم الأشياء التي يعني ينبغي أن نكون جادين فيها المسلمون فعلا يا جماعة لو صاروا يعني جادين الواحد لما يمسك شيء يكون جاد في واحد مسك دراسه واحد مسك مختبرات للاختراع والتجارب واحد مسك امامه مسجد واحد مسك خطابه واحد غير ده اذا كانوا جادين فعلا في في هذا ووضعوا جهدهم فعلا واستعانوا بالله سبحانه وتعالى فلسنا والله اقل من غيرنا لكن عدم الجدية هو الذي يفسد عن الانسان اعتقد يعني اجمل البرامج اللي في السنوات الماضيه القريبه في المملكة العربية السعودية هو برنامج خادم الحرمين الشريفين للديئه الخارجي هناك مئات الالاف الذين هم سفراء وهم رسل المملكه العربيه السعوديه في بلدان الابتعاث يؤثرون ويتاثرون يؤثرون ايجابا ويتأثرون, ويتاثرون ويتاثرون ايجابا هناك شواد يجب ان لا نلتفت لهذا الشواد لانه كل مجتمع في العالم له شواد ولكن الحمد لله يعني من كل التقارير التي توصل وزارة إلى العالي عالي نطلع عليها ونقرأها أن هناك شباب وشابات سعوديين في بلدان ثانية في أمريكا في إسرائيل في كندا يمثلون المملكة خير تمثيل ويمثلون قبل المملكة دينهم وعاداتهم وتقاريرهم ممتازة وهناك شباب مؤثرين جدا وهم الآن تخدمون وسائل تقنية كثيرة في السوشيال ميديا للتواصل مع الجاليات عفوًا مع الشعوب التي هم يعيشون فيها نتمنى لهم كل التوفيق ويرجعون إن شاء الله خارمين غارمين لديارهم دي بإذن الله والله ما تحدث عن 150 ألف طالب وطالب مبتعثين يعني لا تتوقع أن كل هؤلاء يؤثرون ولا تتوقع أن كل هؤلاء يتأثون لكن بتأكد فيه قطاع كبير يتأثر وفيه نسبة بسيطة تحاول أنها تحدث تأثير والتأثر نوعين في تأثر سلبي فيه تأثر إيجامي المجتمعات التي ذهب إليها المبتعثون فيها أشياء إيجابية كثير ليست سيئة يعني لا يوجد شر مطلق يعني تماما وشر محض إذا ذهبوا لتلك الدول فيه, فيه تعلمهم النظام تعلمهم احترام الآخر تعلمهم أشياء موحينة الإنسان المبتعث أو يعني المرأة المبتعثة يعني عليها مسؤولية كبيرة في أن مجتمعه وثقافته وتكون سفير لهم الإنسان حكم نفسه أنا أستطيع أن أرى الحق وأن أرى الخير في كل من هو حولي أنا من يختار ما هو الأصلح ضمن الإطار الشرعي الخاص فيني أنا كمسلم إنما أنا أتأثر وأجعل هذا البعبع لو جاز التعبير هو الشماعه التي يعلق عليها أي من السلوكيات المتجددة أو الجديده أو المتطورة أو الدخيله بعتقد ان احنا عندنا اشكاليه في هذا الجانب بشكل كبير واصبحنا بنخوف بعض من جزئيه انه نقطع هذا الحبل في تواصلنا مع الاخر بحيث انه لا نتاثر يجب ان نتاثر بل من من الصحه ان نتاثر وان يكون لديك التقويم المناسب فيما يتناسب مع دينك وأن تنتقي ما تراه مناسب وتبعد عن ما هو قد يعني يحيدك عن الجزء الديني والسعي الخاصي نشيد للهدى صرحا بعمدة من <تصفيق> التنوير عندما يتخيل الإنسان دائما يجعل في نفسه أنه على ثغر من ثغور الإسلام فلا ينبغي أن يؤتى الإسلام من تبله الإنسان الذي يشتغل في مستشفى خاصة الذي يشتغل في الخارج مع قوم يتعرفون على الإسلام من خلاله يشتغل في مستشفى في جامعة سواء كان طالبا أو مهندسا أو معلما أو كان عاملا عاديا في أي مكان كلما كان عند الناس ظاهرا بأمانته بأخلاقه بصدقه بالتزامه بدوامه بحرصه على إعطائهم صورة حسنة عن الإسلام بدعوتهم أيضا إلى الإسلام بأن يصلي أيضا أمامهم لأجل أن يشعرهم بعلاقته بالله جل وعلا أن ربما يقربهم من الإسلام ويجعلهم يبحثون عنه بالنظر إلى في هذا لما يطلب احيانا من بعض ابنائنا في الذين يدرسون في الخارج يطلب منهم مثلا عرض معين عن عن اي شيء من من بلده او يختار هو الموضوع ينبغي ان يتحدث عن اشياء تتكلم عن ثقافته الاسلاميه عن عن عن الاداب الشرعيه الاسلاميه يعرض لهم صورا عن الحج يعرض لهم صورا عن المساجد يتكلم عن الآداب التي جاءت في الشريعة الإسلامية مع الوالدين مع غيرهما كلما استطعنا يا جماعة أن نكون فعلا هداتا سفراء كما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام مصعب بن عمير سفيرا إلى المدينة قبل أن يهاجر صلى الله عليه وسلم إليها حتى أسلم أكثر أهل المدينة ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام وإذا قد تعلموا من مصعب أحسن الأخلاق وأحسن الآداب فعلا أثبت مصعب بن عمير رضي الله عنه أنه أول سفير للإسلام وستطاع أن يؤثر الذي يقيم في الخارج سواء للدراسة أو غيرها وغالبا للدراسة سواء من طالبة الخليجة وغيرهم يحتاج إلى معرفة بعض الأحكام الفقهية هنا كتاب رائع اسمه دليل مبتعث الفقهي لأخينا الشيخ فهد بهمام يتكلم عن فقه المغتربين في الخارج يتكلم عن أيضا لو دخلت إلى مطعم وكان يبيع الخمر أو مثلا يبيع الخنزير كيف تتعامل مع الوضع فيه يتكلم عن البنوك كيف تتعامل معها هناك وأحكامها يتكلم أيضا عن الاختلاط لما تكون معلمة تدرسك أو, أو تسكن في عائلة عندهم كذا يتكلم عن أحكام الصلاة أيضا هناك يتكلم عن أحكام الطلاق الحضانة العلاقات مع غير المسلمين حقيقة الكتاب في غايبه وأنا قرأت مرتين ثلاث وكنت أعتمد على كثير من مواضع في الفتوى لأبنائنا وأخيرا أقول لكم جميعا ولأبنائي خاصة الذين هم في الخارج الإنسان عندما يكون سفيرا للإسلام سفيرا للخير ينبغي أن يكون يعني مباركا للإسلام بأخلاقه بأمانته بنظافته ابتزامه كما قال الله وجعلني مباركا أينما كنت سلام ببث البر والاحسان وجهد يقتفي الاتقان سنترك في الوراء اثرنا رحله التغيير لنبلغ منتهى التاثير نشيد للهدى صرحا باعمده من التنوير